بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله ورحمة الله وبركاته عظم الله لنا ولكم الأجر احبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ونحن نعيش هذه الأيام ونستقبل ذكرى شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعظم الله لنا ولكم الأجر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبي الفضل العباس قمر العشيرة وحامل اللواء السلام عليك وعلى الركب الذي سار يحمل رسالتك السلام عليك وعلى أيامك الخالدات السلام عليكم احبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وبرنامجكم على طريق كربلاء سيرة وتاريخ احبتي لازلنا وإياكم ومنازل الطريق التي مر بها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام حينما اتجه من مكة باتجاه العراق قاصدا العراق هناك الكثير من الوقفات وربما أن هناك 16 محطة وقف فيها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ومنهم من يقول أنها أكثر من هذه المحطات بودنا أن نقف عند هذه المحطات لأن هناك لقاءات حصلت في هذه المحطات وربما التنظير العباسي أيضا والإعلام الأموي مارس دورا كبيرا في تحريف بعض, هذه يعني بعض أحداث هذه المحطات بودنا أن نقف عند شخصيات التقاها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأحداث جرت ربما سنقرأ في كثير منها وسنتوقف عندها في تقديم وتأخير وشد وجذب إلى آخره ولكن ابتداء دعوني أرحب بضيفي سماح الشيخ عقيل حمداني أهلا ومرحبا ضيفا عزيزا علينا وعظم الله لنا وله الاجر حياكم الله تعالى وحيا الله جميع مشاهدي قناه كربلاء الفضائية وعظم الله لكم الأجر بذكرى شهاده النبي صلى الله عليه واله وسلم حيا. <تصفيق> اهلا وسهلا كذلك تحيه الاستاذ محمد العوادي اهلا ومرحبا به ضيفا عزيزا علينا وعظم الله لنا وله الاجر وعليكم السلام على مشاهديكم الكرام وعظم الله لكم الاجر بمصابنا برسول الله صلى الله عليه واله والسلام على الحسين وآل الحسين وشيعته الأوفياء المظلومين عليهم الصلاة والسلام. يعني البداية من الشيخ حقيس مع الشيخ قلنا في بداية حلقاتنا عندما مررنا بمنازل الطريق أن هناك الكثير من اللقاءات كما تذكر المصادر هناك يعني من التقاهم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في تلك المحطات من الشخصيات التي التقاها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كما في المصادر التاريخية هو لقاؤه مع الفرزدق. لو أردنا أن نطلع على الحادثة وكيفية اللقاء وما جرى من حوار بين الإمام الحسين وبين الفرزدق فهل لنا بذلك ثم ندخل بتفاصيل؟ أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآلها الطيبين الطاهرين. والحمد لله. الإمام سيد الشهداء انطلق من مكة باتجاه أرض الفداء وباتجاه تلك. الثورة الكبيرة التي قام بها صلوات الله وسلامه عليه لتغيير الكثير من المعادلات التي عاشها المجتمع الأموي آنذاك طبعا ما يقرب من 16 إلى 18 منزل نزل به الإمام الحسين سلام الله عليه لمدة تقريبا 24 يوم وصل إلى كربلاء وكل منزل من المنازل فيه قصة وكل منزل من المنازل فيه حادث وحدث لابد أن يتوقف عنده الباحث طويلا لأنها أيام مهمة جدا في الركب الحسيني المقدس وتنطوي على دلالات وعبر ودروس بإمكان الإنسان أن يأتي بها وبإمكان أن يستفيد من هذه العطاءات الحسينية إذ ان الإمام الحسين عطاء ومن مناقب وهو رجل المناقب والعطاءات من ضمن تلك الأمكنة التي أثير حولها الكثير من الشكوك لقاء الإمام الحسين صلوات الله عليه بالفرستق نعم. أول من تبنى هذا النقل أبو مخنف ونقل عنه الطبري المؤرخ هذه القضية بلقاء الإمام الحسين سلام الله عليه بالفرزدق الغريب في الأمر ان الفرزدق نطق بكلمه هذه الكلمة تطورت فيما بعد حتى أصبحت بصمة باصطلاح اليوم لأهل العراق وأصبحت دائما تعبر عن حالهم وكأن هذا الشيء لا يمكن أن ينفصل عن شخصية المجتمع العراقي وشخصية الفرد العراقي كلما عملية الضغط على العراقيين واختبارات وابتلاءات يقول صدق الفرزدق عندما قال أن قلوبهم معك وسيوفهم عليك وهكذا والغريب أن راوي هذه القضية الطبري المؤرخ ونأتي أولا إلى تلك الرواية التي يرويها في الجزء الرابع من تاريخه طبعا راوي الرواية أنا تتبعت أولا في علم الرجال عن عوانة ابن الحكم عن لبطه ابن الفرزدق ابن غالب عن أبيه قال حججت بأمي فأنا أسوق بعيرها حتى دخلت الحرم أين دخل الحرم, الحرم في أيام الحج وذلك في سنة ستين أولا من حيث الرواية ومن حيث الراوي عوان ابن الحكم الكلبي الضرير الأخباري أول من كتب بالتاريخ أنا أنقل كلمات جهابذة علماء الجرح والتعديل فيه وعلماء الأدب لأنه كان أديبا وكان مؤرخا وأحد الفصحاء العلامة يقول الحموي والعلامة ابن حجر في كتابه لسان الميزان جزء الرابع صفحة 386 من طبعة الأعلمي يقول عن عبد الله بن المعتز عن الحسن ابن عليل قال إن عوان بن الحكم كان عثمانيا وكان يضع الاخبار لبني أمية هذا مفصل مهم جدا عوان ابن الحكم راوي هذا الحديث عثمانيا ويضع الاخبار لبني أمية توفي سنة 158 وكان عميل لبن العباس ووضع لهم الكثير من الأحاديث منها صلح الحسن عليه السلام ابن حجر أيضا يقول وقل أن روى حديثا مسندا أي إن مرويات كلها منقطعة كلها فيها شك الطبري ماذا أورد له أورد له في التاريخ خمسين رواية ضمن أخبار صفين والغارات وصلح الإمام الحسن ومقتل الحسين وغالبية الروايات كلها في تاريخ معاوية وبني أمية والغريب كما يقول ابن حجر هذا الرجل كان يضع الأخبار لبني أمية وبالتالي يكون عندنا نقطة من نقاط التشكيك في كل المرويات التي يرويها هذا الإنسان لأن أغلب مروياته كانت لابد أن تكون الكفة فيها إلما لبني أمية القضية الفرزدق من أعيان الشيعة الذي يقول عنه مولانا وسيدنا المبجل الكبير المرتضى في أماليه يقول كان الفرزدق شيعيا مائلا لبني هاشم ونزع في آخر عمره عما كان عليه من القذف والفسوق يعني الهجاء وغير طريقه إلى الدين علما إنه لم يكن خلال الفسق منسلخا من الدين جملة ولا مهمنا لأمره الديني أهمالاً الفرزدق من الشخصيات الشيعية المائلة لأهل البيت ولهذا يستهدف لا بد أن يستهدفه المؤرخ الطبري ويجعل من الفرزدق يوقف الإمام الحسين سلام الله عليه ويخذل الإمام الحسين ويكون من الناصحين المخذلين للإمام الحسين عندما قال للإمام صلوات الله عليه قال سيدي أبا عبد الله القلوب معك والسيوف مع بني أمية يعني أنت لا تذهب فيصنفه الطبري من في صنف المخذلين للإمام الحسين والمانعين له من الذهاب إلى كربلاء طبعا الفرزدق من العلماء الذي عبر عنهم أهل الأدب من الطبقة الأولى من الشعراء وأهل الفصاحة وكان من النبلاء وأيضا ولد سنة 38 للهجرة والتقى بأمير المؤمنين والإمام علي قال له اترك الشعر واحفظ القرآن حتى حفظ القرآن واخذ ملكات الأدبية من القرآن وولد في مدينة كاظمة الآن في الكويت وعاش أكثر عمره مع أهل البيت صلوات الله عليهم ولهذا استهدف من قبل المؤرخ الطبري الغريب في الأمور هذه المقولة أن قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية ان كانت تنطبق على أهل الكوفة من غير أتباع أهل البيت نحن نتقبلها وإن كانت الرواية ضعيفة طبعا قلنا أن عوانة كذاب يضع الأخبار لبني أمية إذن الرواية مردودة وإن كان يقصد بالشيعة أن قلوب الناس يعني الشيعة معك وسيوفهم عليك فقد كذب لأن الشيعة أثبتوا بطولات وأثبتوا أنهم وقفوا مع مسلم بن عقيل تلك الوقفة المشرفة وقدموا المئات وربما الآلاف من الضحايا في الكوفة أضف إلى ذلك هناك أمر غريب يذكره العلامة ابن الجوزي من علماء مدرسة الصحابة يقول القضية ان الفرزدق لم يلتقي بالإمام الحسين سلام الله عليه في الحرم وإنما التقى به في بستان بني عامر يعني هذا أول خرق يضاف إلى تحديد المكان يعني إضافة إلى أن الرواية موضوعة وراويها ضعيف وأن الفرز دقشيع موالي لأهل البيت لا يمكن أن يقول للإمام الحسين هذا الكلام ولا يمكن أن يخذل الإمام الحسين ويترك الإمام أضف إلى ذلك العلامة ابن الجوزي من علماء مدرسة الصحابة في كتابه تذكرة الخواص صفحة 250 طبعا نجف يقول ان المكان هو بستان بني عامر لدي أنا خارضت الطريق باتجاه كربلاء إذا يساعدنا المخرج سيد حمزة الله يحفظه يلاحظ المشاهد الكريم إن بستان بني عامر هي المرحلة الثالثة التي مر بها الإمام الحسين بعد التنعيم والصفاح يعني تقريبا الإمام قطع, 24 أو قطع 16 منزل في 24 يوم يعني تقريبا كل منزل يحتاج ليوم ونص فتقريبا أربعة أيام وصل إلى هذه المنطقة الطبر يقول لا في نفس اليوم وهذا خرق ثاني يضاف إلى ان الطبري غير وتلاعب بعمل الزمن من أجل أن يسيء إلى الحسين وأن يسيء إلى الفرزدق الموالي لأهل البيت أمر ثالث ومهم جدا يذكره الخوارزمي في مقتله صفحة 221 يقول ان هذه الشخصية ليست الفرزدق وإنما رجل يسمى بشر ابن غالب الأسدي طبعا الفرزدق هو همام أو همام ابن غالب التميمي نعم الذي أورده الطبري الخوارزمي يقول لا هو بشر ابن غالب الأسدي فهما يختلفان في الاسم لأن الفرزدق اسمه همام وهذا اسمه بشر ويختلفان في العشيرة الفرزدق من بني تميم وبشر ابن غالب من الأسديين أسد. الفرزدق التقى بالإمام الحسين في بستان بني عامر على بعد ثلاث محطات والآن يلتقي به بشر ابن غالب الأسدي على بعد ما يقرب من عشرة أيام تقريبا سبع محطات أو سبع مراحل قطعها الحسين حتى وصل على العموم وأن قال بشر بن غالب أو الفرز قلنا الرواية موضوعة إلا أن الإمام الحسين لم يهتم أبدا ولهذا في منطقة تسمى ذات الرمه أو بطن الرمة التي تبعد تقريباً عشرة عشر محطات نجد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يكتب كتاباً يعني ما اهتم لكلام الفرزدق أو بشر بن غالب الذي قال إن قلوب الناس معك وشيوخهم عليه لم يهتب بل كتب كتاباً إلى سليمار بن الصرد والمسياب قال من الحسين إلى إخوانه المؤمنين سلام عليكم فأني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملأكم على نصرنا والطلب بحقنا يعني كذب القضية من قلق قلوب الناس معك وسيفهم عليك قال لا أتاني الكتاب بحسن رأيكم واجتماعي أمركم على نصرنا والطلب بحقنا وإني سوف أأتيكم وأشكر لكم حسن الصنيع وبالتالي تجد تهافت هذا النص الذي رواه الطبري من حيث الراوي ومن حيث المكان ومن حيث الزمان ومن حيث التلاعب بالاسماء